ومن يقمن منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين نؤتها اجرها مرتين واعددنا لها رزقا كريما يا نساء نَبِيّ لَسْتَ نَكَ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ إن إِتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى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 والحافظين فوجهم والحافظاتِ والذاكرين الله كثير والذاكرات عد الله لهُ مفرَ عد الله نَهُ مفرة وأأَدر ععظم وَما كان لمؤمنن وَلا مؤمننَة إذا فَض اللههُ رسونهُ أمررا أيكَ لَ الخة مِن أمرهم.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 فَلَما قضزَيدم مِه وَوتزَ وجنناكهاَا لكنا يك على المُؤمنين حرج لكيلى ي يكون على المُؤمنين حرج في أأَزواجئدعي إهمم إ قضو مِهُ وَطرى وَوكان أمر الله مَفرْول م كان على النَّبي منِ حرج في ما فرضَ الله له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 يوم يوقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما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 فمتيعوه وَسحهُ صاحًا جلا يا أيه النَّبي إ أَحلللنا لك أأَزواجك ال التي آت تَأجرره وَما ملك ييمينوا وما ملكَت ييمينك مَِّ أف الله عَيك وَبناتعَِّك وَوبناتِ عَّاتك وَبنات خالِك وَوبنات خالاتِكََّهجرن معك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 يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ الله وما يُدْرِيكَ عَنِ السَّاعَةِ أَكِنَّهَا قَرِيبَةٌ أَمْ أَبْعَدَ فَإِذَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَيْنَهَا وَمَا تُوعَدُونَ إِلَّا وَعْدٌ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ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 ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزينا بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور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 فقالوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلِّمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ ابْنُ إِسْهَاقَ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 وَرَبُّكَ على كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِن قِطْمِيرَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَرِيكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ له.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 وَقالَا الذيينَ كَفرَول النُؤمِنَ بذاَذا القُوآنِ وَل بالِالَّذ بَ يَد وَلَ تَررائِل الظالمُونَ مَوْوقُفُونَ عِدَ رَبِّهِم يرجعُ بعضضُهُمْ إلى بعْضن القَوْلَ يقول الذيينَ استتُضَفُون للَّذِينَ كبروا يقول الذيينَ استتُضَعفُون للَّذِينَ استَكبرَُ ون لَا أَْتُم لَُ مُؤمننين.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 قُل إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفًا بَلِ الَّذِي يَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لهم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 وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ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 وكانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنا وثلاث وارباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ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 والذين يمكون السئاتِ لهم عذااب شد لهم عذاب شديد, شديد وَمكرونائك هو يبُور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 وماَا يَْو البَحرانِ هذا عظ فرُةٌ سائغ شَابُهُ وَهذا مِلْح أجاج وَمنِنْ كلُ تَأكللونَ لَلحمَ طَرِي وَتَستخردون حليةةً تَلبسونها وَتَستخدون حليةةً تَلبسونها وَوتَرَلفُ الكَفِيهِ ماخِر لتبتوا مِ فَظْنِه وَعلَّكم تشكررون.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 وجعلنا مِن بين أيديهم سدا ومن خلفهم سَدًّا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتمع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم